ووصلنا الى الباب الثالث في آداب متعلم وذكر فيه ثلاثة فصول في آداب المتعلم ادب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه وخذنا ما يتعلق بالفصل الأول في ادابه في نفسه وذكر عشرة انواع وان هذا من أهم ما يعتنى به لا سيما النوع الاول والنوع الثاني هو ما يتعلق به صلاح الباطن وطهاره الباطن والثالث ما يتعلق باغتنام الاوقات فطالب العلم اذا لم يغتنم وقته حناء لذ لن يحصل العلم لن لن يحصل العلم لذلك بين انه يبادر شبابه واوقات عمره للتحصيل ولا يغتر بي خدع التسويف والتأميل فان كل ساعه تمضي من عمره لا بد لها ولا عوض عنها فكل ما يشغل عصر فيه القطع سواء كانت من العلائق أو من العوائق وكل منهما يكون منبوذا لا يرتمع معه مع العلم قد عرفنا ان المراد به العلم الذي يكرهه العلم فيما يتعلق بعدم الجمع العلم وعدم الامكان ذلك المراد به ماذا أي نوع ان العلم الذي هو العلم اما اصل العلم وكونه يحفظ أو الى اخره هذا يمكن ان يجمع يمكن ان يجمع بين أصل العلمي وبين ماذا وبين الامور الأخرى التي ينص العلم على أنه لا يرتمع العلم معه يمكن أن يشتغل وان يعمل وان يتزول 2 و3 ويحفظ شيئا من أو ومتنا في الفقه ومتنا في الحديث يمكن هذا الاشكل فيه وليس هذا المراد ليس هذا المراد قطعا وانما مرادهم ماذا من أراد أن يكون ان يكون له شان وان يكون له اقتداء به العلماء السابقين في الجمع والتحصين والاتقان والاحكام والتاليف والتصنيف والتدريس نحو ذلك ولذلك اذا اراد هذا النوع حينئذ له منهج خاص وهم لا ينصون على ذلك لا ينصون على على ذلك ولذلك الشوكان من محاسن كتابه ادب الطلب انه قسم طلبة العلم إلى اربعه اقسام الدرجه الأولى طبق الأولى الثاني الثالث الرابعة على حسب الهمم واعطى كل طبقة ما يناسبها من العلوم فارجع إليه ستجد ان شاء الله تعالى قد ياتي فيه الفصل الثالث أنه جعل لكل طبقه كتبا خاصة لذلك جعل للطبقه الرابعه الملحقه فقط في النحو صحيح وجعل للطبقه الأولى ما يتعلق لا يعرفون الالفيه ونحوها ولم يعرفون الكافية كتبه من الحاجه واصروحاتها يريد جعل لهم ماذا اعلى واقصى ما يكون من كتب النحو هذا يدلك على ماذا على أن كلامه العلمي ينبغي ان ينزل في موضعه ما مرادهم بكون طالب العلم لا يجتمع له العلم والخلطه مثلا ما المراد ولذلك قد يجد بعض الناس انه يتعالى على العلم قلنا مختلط وحصل حصلت ماذا ماذا اتقنت ماذا حفظت وانما حفظ أشياء اشبه ما يكون به بصوره العلم فقد جمعه مع الخلطه مع انهم نصوا على أن الخلطه والعلم لا يجتمعان خلطه والعلم لا يجتمعان والمراد بالخلطه كونه يعني يختلط مع الناس وابن القيم بل القيم رحمه الله تعالى ذكر ما نقلنا عنه سابقا أنه ينبغي التوسط لان بعضهم يرى ماذا يرى العزله مطلقا حتى عن الصلوات لا يصلي مع الجماعه وهذا قد يكون حسن في بعض الاوقات لكنه ليس على الاطلاق حينئذ القيم رحمه الله تعالى جعل الامر وسطا يختلط معهم ينزل يخرج من بيته يصلي الجماعه ويصلي الجمعه ويحضر الاعياد واذا ثمه صلاه خسوف او كسوف عند اذا معهم واذا كان ثم مريض زاره لباسه ثم جنازه ذهب وصلى اليها عليها ثم رجع الى بيته ولا شيء يزيد على على ذلك أما الجلسات والانشغال به قال وقيل هذا لا هذا لا يصرح معه قلب أصلا يعني لو لم يريد العلم انما اراد صلاح الباطن واراد أن يكون سليم الباطن لا يرتمي معه ماذا ذهب الياء هذا هذا لا ينفع هذا يفسد او مفسدات القلوب ولا شك أن مفسدات القلوب اذا عدوا على السلوك وابن قيم فاض في ذلك في المدارج وغيره عدوا من مفاسد القلوب ماذا الخلطه ولا شك أن مفاسد القلوب هذه عامه ليست خاصه بطلاب العلم او ب اهل بل هي عامه حتى العوام اذا العام إذا خالط الناس حينئذ حصل ماذا حصل لهم ما حصل لان قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي خالط الناس ويصبر تبي كلمة يصبر هذه لها معنى لها بمعنى يصبر على اذائها يعني يحبس ثم حبس للقلب وحبس لللسان وحبس لامور تتعلق بالجوارح هذا الذي استثنيه بمعنى انه افضل من الذي لا يخالط الناس لكن بشرط ماذا بشرط الصبر أن يصبر بمعنى أنه لو وجد من يسيء اليه حينئذ لا يقع في قلبه شيء تجاه هذا الشخص ولا يتكلم في ذمه إذا قصر في حقه ولا يعمل اشياء فضلا عن ان يعمل اشياء ب جوارحه هذا الذي يكون ماذا يكون صابرا اما الذي يخالط الناس فإذا اذيه أو أنه لم يلقى عليه السلف اذا به وجد في قلبه وقد لا يلقي سلاما وقد قد إلى آخره اذا هذا الصبر على هذا الناس هذا لم يصبر على اذى الناس فلا يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه يصبر بمعنى ماذا انواع الصبر كل الصبر في اصله لغة وشرعا الحبس لابد أن يحبس قلبه ولسانه واعماله وجوارحه فاذا لم يكن حريصا لا يكون صابرا انتبه لهذا لأن بعض الناس يقول لها هذا يخالف اصل الشرعيه وهو ان الاصل الذهاب الى مع الناس نقول بشرطه وهو الصبر حين اذا تكون افضل من ذاك الذي بقي في بيته وخشى ان يخالط الناس من اجل أن يفسد قلبه وانت سلمته اذا لابد من هذا القيد يصبر على اذائهم اما الذي يبقى في قلبه شيء ويغضب لادنى تقصير في حقه أو معامله نقص نحو ذلك ويترتب عليه الاشكال يترتب عليه امور من حيث مقاطعة ومن حيث امور اخرى حينئذ قل هذا يكون ضده وليس لصالحيه اذا قوله اغتنام الاوقات هذا من الأمور التي ينبغي ان يعتني بها ثم ذكر ما يتعلق بقناعه والرضى به بالقوت وكذلك ما يتعلق تقسيم اوقات ليله ونهاره هذا نؤكد عليها أن مما يتعلق باغتنام الاوقات ان طالب العلم لابد ان يكون مجدولا إذا لم تكن كذلك سيذهب عليك الزمان يعني اغتنام الأوقات هذا شيء ثم كيفيه التعامل مع اغتنام الوقت هذا شيء اخر اولا فرق بينهما يعني ممكن يقول انا اغتنم الوقت وأبقى في بيتي قد يبقى مع الكتب ممكن هذا ثم يكون ماذا يكون ليس عنده ترتيب متى ما اشتهى ان يحفظ حفظ متى ما اشتهى يبحث بحث متى ما اشتهى ان ينام نام متى ما اشتهى ان ياكل إذن هذا خلط هذا لن لن يكسب وقته جيدا وانما لابد مين من التنظيم والترتيب وكلما كان الانسان أكثر ترتيبا كانت النتائج عنده حسنه كلما كان أكثر ترتيبا كانت النتائج عنده حسن لا سيما الأمور التي تدخل على العين كأوقات النوم هذه ان استطاع الانسان أن يضبطها ضبط جيدا في الأغلب الاعم يعني المراد بالمراد بالنظر إلى تعيين الجدول وترتيبه هذا المراد به ليس حرفيا يعني بالدقيقه والثانيه إلى خلال المراد به ماذا مراد به الاغلب الاعم العصبي الجديد له جدول معين به وقت نومه بوقت اكله بوقت استراحته ونحو ذلك واما إذا كان هكذا مفتوحا وقت ما يريد ان يحفظ حفظ وقت ما اراد أن ان يقرا يقرا هنا يدخل شيء على على شيء اخر لا سيما احيانا الشيطان يجري مع شهوات الناس فاذا اراد ان يحفظ ولذلك بعض قد يحفظ ويحفظ ثم ينقطع مسكين يظن ماذا ان الهمه قد وجدت يعني يرى انه لابد من استدراك لا سيما كان يستشعر بالتعويض هذا التعويض قلنا في مساق الله وجود لهم تعويض هذا هذه آفة عند طلبة العلم تعويض هذا باعتبار الطالب لا باعتبار الدرس <تصفيق> فأراد أحد الطلاب ان يلزمني قلت لا تعويض باعتبار الطالب أنت في منهجك أما انا اذا اعتذرت فعوضته بعد ذلك <تصفيق> هذا ليس بداخل اشكاله في لماذا لان وظيفة التدريس فانا انتقل من درس الى إلى درس اخر ولا في لكن الطالب هذا ليس عنده تعويض ليس عنده تعويض فيبقى حينئذ الحفظ الذي يلزمك في هذا اليوم وهو المقدار المعين يبقى عليه لو فاتك بالامس مرضت مثلا أو شغلت أو جاءت جنازه لابد من مشاغل حين تعتري الانسان حينئذ لا تقول اليوم احفظ 10 لا تحفظ خمسه كما كما هو الشان لماذا لانك اذا حفظت 10 حينئذ قد تفوتك العشر هذه وتاتي اليوم الذي يليه تقول احفظ 15 وحينئذ لا 15 ولا 5 لا هذا ولا, ولا ذاك لان الشيطان يحاول أن يدخل على العبد طالب العلم الاسيما اذا كان له رغبه في تعلم التحصيل حينئذ قد يراكم عليه مثل هذه الأشياء ويظن انها من باب تعويض أو أنها من باب العلم والهمة والعلو هي لاخره هذا كله من من الدخل اذا ان يقسم اوقات ليله ونهاري ويقتلي ما بقي من عمل هذا من الامور التي ينبغي ان يعتني بها و بظني والله تعالى اعلم أنه لن يستطيع لن يستطيع ان يجد الى نفسه الا اذا كان مكتوبا استعينوا بالكتابة على على وضع الجداول هذا مستحسن كثير لأن طالب اذا وضع له برنامجا معينا حينئذ يستطيع ان يسير على هذا البرنامج لكن إذا كان البرنامج موجودا في الذهن هذا تعتريه او يعتري كثير من النسخ <تصفيق> أي صحيح لا صحيح إذا كان مكتوب لنا هذا يكون أكثر في التقيد به لا سيما اذا كان في الدروس والعلم الذي تاخذه في هذا العام مثلا هذا مهم جدا يعني هذه السنه الان انا عندي بدات في كتاب معين اذا هذا سيكون له جدول واذا كان معي كتاب آخر أو ثالث أو دروس بعد دروس احضرها اذا عينيدي لما يكون مكتوبا واعرف خطتي في هذا العام ماذا ساتعلم وماذا سيكون في النتيجه لو دخل على هنا الاشكال لو دخل عليك درس آخر عينيد تستطيع ان تقف منه موقفا حسنا لا سيما كان بتعدد الشيوخ فيقرأ الحديث ويتفرغ له ثم بيد به يفتح درس في العقيده واذا به يذهب ترك ما هو فيه وهذا من اعظم ما يعتري طربة العلم اذا نقول ماذا جدولية وان تكون ماذا منظبط بي الكتابة وذكر كذلك ما يتعلق بي اخذ نفسي بي بالورع في جميع شاني هذا داخله فيه في الأول وكذلك التقليل من استعمال المطاعم وكذلك النوم وكذلك المخالطه كذلك المقانيات المخالط. ترك العشره فان تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم هكذا يقول من اهم ما ينبغي لطالب العلم ولعل وراد ان يتلطف الا هي يعني بعد ما يتعلق به طهاره الباطن هي اهم ما ما يكون لا سيما لغير الجنس عرفنا لغير الجنس المراد به ماذا لغير الجنس يعني أن يختلط طالب العلم بغير طالب علم هذه من الافات طالب العلم عنده همة ويريد ان يرتقي في العلم فإذا به لا يصاحب الا ضعفاء الهمم حينئذ سيعذيه ولو بعد حين ولن يجد ماذا ولن يجد من من يسايره الا من كان من بني جنسه فاذا كان صاحبه هممه عاليه حينئذ فلينتقي صاحب همته وهذا مما يجعل لك ماذا أنه لا يمكن الخلطه لان قد لا تجد واذا ما وجدت ماذا تصنع تبحث عن اي شخص قل لا وما ينظر الطالب ماذا في من كان يعينه يستفيد منه في العلم والأدب وكذلك المذاكرة يتعاونون على على الخير واما مجرد قال وقيل هذا ليس من, من اختلاط من شيء قال وافه العشر ضياع العمر بغير فائدة وذهاب المال والعرض إن كانت لغير اهله وذهاب الدين ان كانت لغير اهله والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه علاقه بيني وبينك ماذا ليس أن ناكل في الصباح وفي المساء قد يكون لا اشكال لانه حرم ما ما حله الله عز وجل <تصفيق> لكن المراد بهذا الاصل أن يكون التعامل على الافاده التعلم تفيدني وافيدك واناصحك وتناصح هذا الاصل والامور التي تكون دخيله هذا لا اشكال فيها لا نحرم ما ما الله عز وجل لكن لا يكون هو الشغل الشاغل لا يكون هو الشغل الشاغل لما يكون العلاقه مبنيه على العلم و المذاكره فان شرع او تعرض للصحبه من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنه هذا كلامه رحمه الله كلام قديم فإن الأمور إذا تمكنت عسرت ازالتها ومن الجار على الsnsنه الفقهاء الدفع اسهل من من الرف يعني انت الان في في سعه من امري بقي العلاقه ما ما تداخلت فتستطيعين انيذل قطعها بالانشغال عنه والتشاغل والاعتذار اليه انت الان في حيز من المكنه فاذا تمكنت حينئذ قد يصعب عليك ذلك قد يصعب ماذا قد النفس ترتاح تسريح وقد يحبه واذا حبه حينئذ قد تعلق به وتاتي مساله العلائق والعوائق الى اخره فإن احتاج الى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراه قليل الممار ان نسي ذكره وان ذكر اعانه وان احتاج واساه وان ضجر صبره هذه الاوصاف كلها ان وجدت شخصا فهذا تستمسك به وانبئ على مساله كذلك مرت معنا وهي قوله قال الخطيب يستحب للطالب أن يكون عزبا ما امكنه عزباً ما يعني لا يتزوج لا يتزوج وانا هذه المساله واضحه بينها لا تحتاج الى لا تنصيص كلام العلم كثير فيها لكن الذي شاع ونسب إلي كذبا وزورا انني انهى طلبه العلم عن الزواج وهذا كذب ليس بصواب وانما أقول ما قاله العلم فقط طالب العلم اذا اراد المرتبه العليا حينئذ اهل العلم قالوا لا تتزوجنا إلا قد يكون في بلاد لو لم يتزوج قد يقع في حرج أو أنه في بلاد قد يستطيع ان يحفظ نفسه ولكنه وصلت الحال عنده الى مرتبة الضرورة <تصفيق> هذا لا شك انه يتزوج ولا يلتفت حتى اهل العلم لا يرون ذلك انما يرون ان يقدم مصلحه نفسي على هذه ويتعلم على حسب ما فتح الله تعالى عليه لكن اني ان الناس وطلبة العلم هذا هذا كذب ليس بصواب وانما اذكر ما اذكره العلمي واني اشدد في هذا المساله لا ابدا ولعل فيكم من تزوج ولم يسمع حرفا مني في هذا انتبهوا لهذا قال سفيان هنا قال خطيب يستحب للطالب ان يكون اعزبا ما امكنه لالا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشه عن اكمال الطلب هذا أمر طبيعي هذا أمر طبيعي يعني لا يحتاج الى تنصيص اصلا لماذا لانك ليس الزواج فقط حتى الوظيفه مثلا اذا استطاع اللسان ان ان ان يترك الوظيفه ويكون عنده شيء اخر يعني فينادي هذا حسن لماذا لانه ستشغلك اعظم وانفس وقت عند المرمى هو اذا كان ينام الليل انفس وقته هو اول النهار واذا كنت تذهب من الساعه 7 الى 12 ماذا بقي انتهى الوقت انتهى نعم صحيح ولذلك قد لا يستطيع ان يجمع بين بينه فان استطاع ان يتخلى وعنده شيء اخر حين هذا حصل فكيف بزوجه <تصفيق> هذا باب من باب اولى واحرى كيف باولاد من باب احل اولى واحرى هذا من باب الانشغال امر ان به ولو انشغل ماذا قلبي حينئذ يكون ثمن انشغال معنوي هذا الذيعنه هو العلم قال وبالجمله فترك التزويج لغير المحتاج اليه او غير القادر عليه او لا لسيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر واجماع القلب واستعمال الفكر ونحن نقول هذا ونردده اما على جهه التعيين فحاشا ولم اذكر انني الا اذا جاء مستنصحا مستشيرا فثم كلام آخر وأما أن اوجه ابتداء فليس عندي هذا البت انا لا اتكلم في مسائل خاصه تتعلق بطالبه العلم على جهه التعيين وهذا لا وجود له البت انما نتكلم على جهه العموم ثم كل شخص أعرف به بنفسه قال المصنف رحمه الله بعد ذلك الفصل الثاني في ادابه يعني طالب العلم مع شيخه وقدوته يعني أسوته وما يجب عليه من عظيم حرمته حرم المراد به هنا الحق والجانب وجناب المعلم وهو 13 نوعا ثلاثه 10 نوعا الاول انه ينبغي للطالب ان يقدم النظر نظر المراد به هنا ماذا اي نظر ها تاملها تامل النظر اذا عدي بالى قلنا المراد به ها. بالعين بالرؤيه اما النظر هنا اراد به التامل والفكر اذا يطلق يراد به الفكر والتامل وكذلك في في اللغة ليس خاصا بي بالصلاح وانما للصلاح عند المناطق مثلا اهل الاصول عرفوه جعل له تعريف خاصا والا في لسان العرب النظر والتامل التفكر التدبر الى اخره انه ينبغي للطالب ان يقدم النظر ويسخير الله فيمن يأخذ العلم عنه هذا أمران ينظر ويتامل ويتدبر ثم يسخير والمر معنى ما يتعلق باحكام بي, بي ويستخير الله في من ياخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والاداب منه يكتسب يعني ياخذ اكتساب حسن الاخلاق والاداب يعني ياخذ من المعلم كما ياخذ العلم ياخذ الأدب كما مر معنا العلم والتعليم ليس المراد به مسائل لذلك ينبغي أن تجعل من الأصول المنهجيه عندك إذا لم تعتبرها وإذا لم تستحضرها فانت على خلل ان ثم فرقا بين حقيقة العلم وصوره العلم ثم فرق عند العلم بل في الشرعة بين حقيقة العلم وبين صورة العلم حقيقة العلم مراد بها ماذا العلم الذي يقتضي العمل العلم الذي يقتضي العنايه بطهارة الباطن العلم الذي يجعل الشخص متصفا بالخشية من الله تعالى هذا علم نافع هذه حقيقة العلم وان قلت مسائله وان ضاق عليه الوقت ولم يستطع ان يحصل ما حصل غيره من المسائل وحفظ العلوم إلى اخره لكن وجد عنده هذا الاصل هذا نجاته في الدنيا وفي الاخره لكن قد يكون عنده صورة العلم وهو ماذا حفظ المسائل والمتون إلى اخره واطلع والف وصنف وقرا والتقى بألف شيخ لاخره لكن هو فاجر فاسق إلى داخله قل هذا انتفع بالعلم لم ينتفع بالعلم وهذا الذي نسمعه منه ما هو هذا علم لكنه صورة العلم وليس حقيقة العلم ولذلك العلم في الشرع لا يراد به إلا العلم النافع لا يراد به الا العلم النافع عن العلم الذي يقتضي العمل فان لم يقتضي عملا فهو صورة العلم هذا الفرق بين بين النوعين فلا تكن عنايه بماذا بصورة العلم فقط ثم ينسى ويتناسى ويجهل ويتجاهل ولا يحاسب نفسه فيما يتعلق به هل العلم اقتضى العمل ام لا لا تكن عنايه بهذا بهذا النوع ولذلك إذا اذا نظر في التعامل معه طلبت علم من اقرانه وكانوا أصحاب اخلاق واداب نحو كذلك يستفيد واذا نظر كذلك إلى المعلمين والشيخ والى العلماء فكما يستفيد منه ما يتعلق به علومهم ومسائلهم كذلك ما يتعلق بادابهم وتعاملهم ونحو ذلك وهذا كما يقال في الأحياء يقال كذلك في في الأموات اولى ولذلك اهل العلم يعتنون بماذا بالتراجم للعلماء لماذا يترجمون للعلماء هكذا إنما مراد به ماذا أن يستفيد الناظر والقاري من اخلاق هؤلاء قد يكون ثم ما يخالف الشرع قلنا هذا فيما سبق ليس مناط لي للقراءه وليس محل البحث في كلام اهل العلم في تراجمهم للي اهل العلم وانما المراد به الاقتداء والتاسي في الجملة ولذلك قال ويكتسم الطالم حسن الأخلاق والاداب منه أي من العالم وليكن إن امكن ممن كملت اهليته يعني كملت اهليته صارت اهليته كامله واعظم ما تكمل فيه الاهليه وبه وهذا مما يعتنى به أن يكون صاحب عقيدة صحيحة صاحب عقيده صحيحه لا مطلقا ليس كمال الاهليه ان يكون ماذا عنده ماذا عنده علم ولو كان يعمل به قد تجد عالما جمع بين العلوم كلها لكنه مثلا متصوف على عقيده الاشعريه هذا الاصل فيها انه لا يؤخذ عنه العلم مبتدع الاصل انه لا لا يؤخذ عنه العلم إلا عند الضرورة بضوابطها ليست على ليست على الاطلاق قال وليكن إن أمكن ممن كملت اهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان احسن تعليما واجود تفيما وكل هذه الصفات مرت معنا في ما يجب على المعلم يعني يجمع بين العلم وأهلية العلم وبين التعدب بالاخلاق تعدب بالاخلاق يعني يكون حسن الأخلاق ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع او دين او عدم خلق جميل يعني لا يكون الهم هذا كمال العلم ولو قصر فيما قصر لانه قد يوجد في بعض الأزمان قد يوجد في بعض الازمان كثره في المعلمين كثره كثرة حينئذ يتفاوت فمن وجد كمال العلم والعمل صار مقدما صار مقدما ولو كان خاملا غير مشهور وإذا وجد النقص في العلم مع وجود الورع هيندي صار مقدما لو وجد كمال العلم مع نقص في الورع فغيره الورع مقدم عليه اذا تنظر الى الأمرين مع التركيب علم حقيقي مع الاداب والاصل فيها أنها في ان هذا داخله في في مفهومه إن حصل نقص فالنقص في العلم اولى من النقص فيه في الورع ونحوه هذا الذي ينظر فيه بهذا به الاعتبار ولا يرغب الطالب في زياده العلم مع نقص في ورعه لا يرغب يعني لا يبحث عن عالم يكون عنده كثير من العلم والمسائل نحو ذلك لكن ليس عنده ذاك الورع حينئذ هذا يؤثر على على الطالب يقتدي به قل أباح اباه او فعاله اولى قد يفعل امرا يكون فسقا لا يتورع قد يفعل شيئا يكون ماذا يكون متشابها فيفتتن الطالب به حينئذ ماذا هذا حصل عنده نقص باعتباري نقص في ورع او دين او عدم خلق جميل فعن بعض السلف هذا العلم دين فانظروا عم من تاخذون دينكم هذا العلم هذا العلم أي علم العلم الشرعي دين يعني عمل يتدين به لله تعالى كما أن الصلاة دين تتدين يعني تتعبد لله تعالى بي بالصلاه تتعبد لله تعالى بتلاوه القران تتعبد لله تعالى بماذا بالصوم حينئذ نقول هذا دين او لا هذا دين العلم دين لأن الصلاه عبادة والصوم عبادة وتلاوه القرآن عبادة والعلم عبادة لا فرق بينها لا فرق بينها فلا ينصرف عن ذهن طالب ماذا هذه معاني تحتاج الانسان دائما يمارسه ويستحضره بكثر حتى تكون عنده ملكات فيها يعني لا تكن في الدرس سباقا انما دائما استحضره لأن إذا ذهب عن ذهن الطالب أن العلم عبادة فسد قلبه اولى لا؟ لانه اذا اذا استحضر انها عباده لابد ان ان نفسه قد تذهب النيه وترجع تذهب وترجع لكن لابد أن يكون ماذا مؤنبا لنفسه كما انه يسعى أن ان يصوم وان يخفي صومه وان يقرا قرانا ويخفي قراءته ويقوم الليل ويخفي قراءته لكن إذا نسي أن العلم عبادة حينئذ حصل عنده الرياء وحصل عنده السمع وفسد قلبه قال هذا العلم دين اذا هو عبادة يتدين لله تعالى كما أنه يصوم وكما انه يصلي ولذلك اذا حصل تعارض عنده عنيد يستطيع ان يميز بين العبادتين المتعديه والقاصره وأما إذا لم يكن يستشعر أن العلم عبادة حين كل شيء مقدم انواع الصلوات من النفل والصوم والتلاوات كل ذلك مقدم على على العلم وهذا خلل يدل على ماذا يدل اولا على أنه لم يستحضر في نفسه أن العلم عبادة ثانيا لم يعرف قدر هذه العباده لم يعرف قدر هذه وكلما عرف قد ذكرت لكم أول الكتاب إذا عرف الطالب ما يطلب حسن طلبه إذا عرف ما يطلب اهميه ما يطلب اما اذا كان هكذا مجرد حفظ ومجرد أن غيره يطلب العلم فيطلب مثله حينئذ لن يصل إلى مراده هذا العلم دين فانظروا عما تاخذون دينكم اذا هذا النوع الاول اراد به الاشاره الى كيف يختار الشيخ ينظر يتامل يتدبر يستخير الله عز وجل فيه ولانه قد يكون فتنه عليه وثالثا انه ينظر باعتبار العمل بالعلم ولا يقدم, قليل الورع, يقدم قل قليل الورع على من قل ورعه لا يقدم قليل الورع على من من كمل علمه او نقص علمه لا اله الا الله تم بكم عن عدد علم كثير ورع تام علم كثير ورع ناقص علم قليل ورع تاب اذا لا يقدم قليل الورع ولو كثر علمه على ناقص العلم الورع فلو وجد شخص عندك ولو كان من اهل علم الخاملين يعني غير المعروفين حينئذ لكنه ماذا كثير الورع لكن أقل علما من ذاكر شهير معروف لكن عنده خلل يدخل على صالطين قد ياكل ماء ما حرم الله عز وجل ان تطلب علم على مال على قليل العلم العلم لكن ورعه كثير وهذا الظاهر مقدم على كثير العلم قليل الورع مقدم على كثير العلم قليل الورع اذا اختيار الشيخ يكون به بهذا الاعتبار قال النووي رحمه الله تعالى قالوا ولا ياخذ الا ممن كملت اهليته قالوا يعني اهل العلم هذه الامور الاداء كلها متواتره بمعنى الخلف ياخذه عن عن السله واكثرهم ياخذون عمليا فسطرت على جهة الاجمال واضح سطرت على جهة الاجمال لا يفصل فيها كثير تفصيل وينظر فيها بي باعتبار النقل العملي قالوا ولا ياخذ الا ممن كملت اهليته اهليته كاملة وظهرت ديانته اذا اهليته ووديان لا بد يكون عنده دين وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين فانظروا عم من تاخذون دينكم انظروا كما قال المصنفون النظر إذا لابد أن ينظر لابد أن يتامل ولا يكفي قال النووي ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم ليس هذا الضابط ان يكون ماذا أن يكون كثير علمي نعم قد يكون عند الاستواء صار مقدما عند ماذا عند الاستواء الجميع أهل ورع وتقوى وصلاح كلهم لكن صار كثير علم حنيدا مقدما على غيره لما إذا لم يكن أهل ورع لم يكن أهل ورع إلا وهو كثير علم صار قليل العلم مع زيادة ورع مقدما عليه تبيين لهذا قال ولا يكفي في اهليه التعليم أن يكون كثير العلم بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعيه فإنها مرتبط هذا أراد به بيان الاهليه ما المراد كلمه اهليه هذه مجمله ما المراد بها يدخل فيها تحقق المعرفة ويدخل فيها ضبط العلم ويدخل فيها ماذا درايته بفنون الشريعة اقصد بفنون الشريعه علوم الشريعة مقاصد وما يخدم هذه المقاصد هذا المراد به بكون ماذا كثير العلم أو عالم لا يوجد من يتصف بالعلم إلا وقد تحقق في هذه الصفه أن يكون ما ذا يكون عالما بفنون الشريعة إذا لم يكن خرج خرج عن الوصف من اصلي هذا عند القدماء دعك من المعاصرين انتبه الذهن حالا انصرف الى ما ربى ونشئ عليه الانسان لكن لا يعرف عالم عند المتقدمين إلا وقد جمع بين علوم الشريعه لا شك ولا مراء ولا جدال انها لن تكون متساويه بل بعضها مقدم على على بعض وهو في بعضها اكمل من الاخر هذا لا نزع فيه لكن ليس المراد هنا ماذا أنه يترك العلوم الشرعيه ثم يختار علما واحدا كما يسمى الان بالتخصص هذا التخصص بدعه بدعه نقول بدعه شرعيه لماذا لانه بنى عليه ها امور شرعية جاء وهو فقيه ولا يفقه شيئا من مسائل العلم الشرعيه ثم يفتي يتكلم في الشرع ما الذي ادى ما الوسيله في وصوله إلى هذا الحال هو التخصص فصار التخصص بهذا الاعتبار بدعه شرعيه احنا نقول هذا لا يجوز شرعا ان ان يعتكف على علم واحد ولا ينظر في جميع الفن نعم ينظر في الجميع على طريقة الاوائل ويأخذ من كل علم احسنهم مما يخدمه في الشرع ثم بعد ذلك ياتي التخصص عند العلماء الاقدمي ليس التخصص عند المحدثين كيف يتخصص يكثر النظر في علم ما يكثر التدريس يكثر التدريس له يكثر التصنيف الى اخره انت وشانك فاذا خط من العلوم جميعها ونظرت في العلوم كلها ثم بعد ذلك صرت لا تقرا صباح مساء الا في التفسير لا اشكان لا ينازع عقبه هذا ولك سلف كثير من العلم في هذا اما انك مفسر ولا تدري اللوع هذا لا وجود له هذا من المحال هذا صحيح لكنه موجود الا موجود ولا هذا باطل هذا اذا التخصص بهذا الاعتبار هذا فاسد لا يتصور أنه من اهل العلم بالتا فاذا قال قائل أنه لا يوجد متخصص في الفنون قلنا لا يوجد يوجد ولذلك لو نظرت حتى في هؤلاء المتخصصين قل له إذا اردت أن ان اشتري كتب اشتري لمن؟ سقولك ابن تيميه ابن رجب ابن القيم السوكاني ابن عبد طيب هؤلاء عندهم من اين اتوا <تصفيق> وكيف تعلموا وما هي العلوم التي يجيدون ابن الجوزي والصنعاني الى اخره فلا يذكرون إلا هذه الأسماء لو إلى الى تراجمهم رجعت فاذا بهم على الكلام الذي نذكره وانما يكثر عند بعضهم النظر في بعض العلوم نووي سواء كان ابن حجر الى اخره هذا التخصص بهذا الاعتبار لا اشكال فيه بل قد يكون ضروره لبعض الناس على حسب فالمشغول الذي سينشغل بعد أن يؤسس نفسه والابو داني تخصصا اذا كان سينشغل بوظيفه أو نحوها حينئذ نقول ماذا جاز له لتخصص أما الذي يستطيع ان يتخصص في عده فنون ومتفادر صباح مساء يقرا هذا كتابه الى اخره ويجمع بين علوم يجلس 10 سنين لا يتوظف مثلا ويقرأ كل يوم في السنه ثم مانع ليس ثم مانع اذا التخصص بهذا الاعتبار لا اشكله فيه يتاصل ثم بعد ذلك يدخل في أي علم شاء ويتخصص في أي علم شاء لما وجد التخصص به هذا المفهوم الحادث سهل العلم على الكثير من الناس وكثر الكلام والافتراء على الدين اولى هو من أعظم الأسباب الآن الفتاوى صارت مفتوحة والكل يفتي والكل يتكلم والتبس على الناس ليس به باقوال علمانيين ليبراليين ومفسدين في الارض لا التبس حتى من ممن ينتسب لاقم من العلم من من ينتسب الى الى اهل العلم وصارت الفتاوى تاتي وهذا يختار وهذا يقول الذي تميل نفسه وهذا يرجح وهذا يؤلف ويصنف الى اخره وصارت المسائل ماذا؟ صارت المسائل منفلتة، لماذا؟ لانه تخصص في فن 4 سنين في الجامعة ثم ماجستير ثم دكتوراه ثم صار مفتيا، صار عالما على هذا الوجه، ولا يعرف ولا يفهم شيئا من من سائر العلوم، حينئذ جاءت هذه الافتراءات، ولذلك قال هنا النووي رحمه الله تعالى ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم في علم واحد لا يكفي بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن قونه له معرفه بالجمله بغيره من الفنون الشرعيه فانها مرتبطة بعضها مرتبط ببعض هذا لا أشكال في ولا يقول لنا أحد انني اقول ماذا ان انه لابد ان يكون متساوي هذا لا يمكن ان يكون لابد ان يكون عندهم هذا علم أكثر من من اخر لكن يكون يفهم قال رحمه الله تعالى فانها مرتبطة ويكون له دربته ودين وخلق جميل وذهن صحيح وطلاع تام اطلاع تام يعني يكون مطلع على ماذا ليس على كل كتاب وانما على الكتب المعتمده عند اهل العلم وكذلك العلماء الذين لهم مكانه فيه في العلم لا يقرا لكل عالم ولا يقرا كل كتاب هذا من الامور التي يعني جعلت ثم الصعوبه في في التفنن قراءه في جميع يظن انه لابد ان اقرا كل كتاب في اصول الفقه ولا ادري من اين اتوا بهذه ولعلهم فاهم انه يتخصص معناه لابد ان يكون المكتبه كلها فيه في أصول الفقه ولابد ان يقرا كل كتاب في اصول الفقه هذا ما قال به احد من المتقدمات وانما يطالع الكتب المعتمدة ثم بعد ذلك يبحث بحثا في هذا الفنون في هذه الكتب يعني ما يحتاج أن يقراه يقراه كتاب في 10 مجلدات يقرا أو يطبع في اصول الفقه وانت انت ضابط لاصول الفقه حينئذ ليس ثم داعي ان تقراه من اوله الى اخره وانما عندك ابواب تحتاج الى ماذا الى زياده الاطلاع بعض الابواب تكون مهضومه لا يحتاج فتنظر حينئذ الى الفصول التي تحتاجها ليس بلازم ان تقرا من الجلده الى الجلده كما يقول بعضهم هذا غلط ليس بصحيح بل هو من ضياع الاوقات لا سيما قد يكون فيه ادله وعقليات الى اخره ان لو دلت تسبع تقرا القران كان اولى سيما المتعلم الذي تمكن فيه في العلم كذلك ما يتعلق بالتفسير طبعاً تفسير جديد قد يكون الإنسان ضبط كثيرا من مسائل التفسير ثم مواضع مشكله اعربات بيانات الى اخره فتنظر في التفسير المشكل أما الواضح البين فلا يحتاج فلا احتاج ان تقراه صيانه ليلك هذا الوقت الذي تحفظه من الاطلاع على هذه الكتب تجعله في علم اخر اولى بدلا من أن تجعل تقرا 20 كتاب على الفيت من مالك اذا اقرا متنا الفيت مالك واضبط عليه شرحين ثم اجعل الوقت لعلم اخر هذا الذي ينبغي ان يكون هذا الذي عنده العلم قال رحمه الله تعالى واطلاع تام قالوا فلا ياخذ العلم عما كان اخذه له من بطون الكتب من غير قراءه على شيوخ او شيخ حال يعني ما يسمى بالصحفي صحفي هذا لا يقر عليه قال فمن لم ياخذه الا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف هذا صحيح يعني وهذا كذلك ليس المراد به ماذا قال ماذا فمن لم ياخذه الا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف وليس المراد به انه يقرأ كل كتاب على اهل العلم لا وانما يقرا على اهل العلم اصول العلم يعني المتون التي تحفظ هذا الاصن ومعداه يقراه طالب نفسه فثم طريقان المشافهة وهذه تكون هي الاصل ثم بعد ذلك يتوسع الطالب وينظر يقرا بنفسه لكن اذا قرأ عنده اصل صحيح يفهم كيفية أو كيف يقرا كلام كلامه العلمي أما الذي يعنيه العلم ماذا أنه ابتداءا يفتح الكتب بابتداءا ويقرأ بنفسه قل هذا ممنوع <تصفيق> هذا لا يصح لأن فساده هذا اعظم من من فائدته قد يستفيد هو في نفسه لكن لابد من اخطاء وسوء فهم قال من بمذققه العيد والناس اليوم منهم يكون على طلب العوالي وهو عندي الذي اضرى بالصنعه يعني تعلق به بالمشاهير ونحو ذلك فانه اقتضى الاضراب عن طلب المتقنين والحفاظ ولو لم يكن فيه إلا الاعراض عما طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه إلى من أجلس في المجلس صغيرا لا تميز له ولا ضبط ولا نفع يعني هذا صاحب أسانيد عالية لانه جلس وعمره ثلاث سنين عند فلان وفلان حين يشتغل الناس به ليس عنده علم فيتركون ذاك الذي طلب العلم بعد ال 20 مثلا وقد ضبط العلم هذا خلل ويؤثر في في العلم وبقائه قال رحمه تعالى نعم ولا ضبط ولا فهم طلبا للعلوم بقدم السماع قال ابن عون لا تاخذ العلم إلا من شهد له بالطلب لا تأخذ العلم الا ممن شهد له بالطلب قال الخطيب ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانه وعرف بالستر والستر والصيانه قد رسم نفسه باداب العلم من استعمال الصبر والحلم والتواضع للطالبين والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومداراه الصاحب وقول الحق والنصيحه للخلق وغير ذلك من الاوصاف الحميده يعني جمع بينه الامرين على ما ذكره المصنف رحمه الله ويكتسب حسن الاداب قال الخطيب في الجامع قال ابو حاتم قال الاصمعي إذا كانت في العالم خصال اربع وفي المتعلم خصال اربع اتفق امرهما وتم فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم امرهما اما اللواتي في العالم فالعقل والصبر والرفق والبذل كم اربعه العقل والصبر والرفق والبذل عطاء واما اللواتي في المتعلم فالحرص والفراغ والحفظ والعقل حرص اذا ما عنده حرص على الطالب التحصيل لن يحصل لان لن, لن يحصر. مره معنى هذا في فيما والفراغ لابد ان يكون عنده ماذا <تصفيق> عنده فراغ اقتناب الوقت اقتناب لابد ان يحفظ وطالب علم بلا حفظ ليس بشيء ليس بشيء وان قل لا. وان قل قد يوجد طالب علم لا يستطيع أن يحفظ بلوغ المرام لكنه يستطيع أن يحفظ عمدت الاحكام قد يجيد العلم ويكون احسن من ذاك الذي حفظ بلوغ المرام هذا موجود في الواقع يشهد له والعقل يدل عليه لماذا لأن المراد أن يكون عندك اصل ولا شك الذي يحفظ عمدة الاحكام عنده اصل الاصول زبده وخلاصه بلوغ المرام موجوده انما هي زيادات قليله وكثير منها فيها ضعف كذلك حينئذ معه ماذا معه اصلا ولا سيما ما في عمده الاحكام مما اتفق عليه الشيخان حينئذ اعلى درجات الثبوت والصحه وهذا حسن فاذا اشتغل به ثم بعد ذلك نظر كمل النقص الذي عنده كمل النقص الذي الذي عنده واما ذاك قد يحفظ البلوغ ولا ينظر الا شرح الصنعاني مثلا فماذا استفاد سيفيد قطعه لكن سيكون عنده نقص عنده خلل لم يكمل النقص الذي فات الصنعاني في في شرحه قال هنا فالحرص والفراغ والحفظ والعقل لأن العالم الا يحسن تدبير المتعلم بعقله قلط عليه امره قلط عليه امره افتلط عليه وان لم يكن له صبر عليه مل له وان لم يرفق به بغض الله العلم وان لم يبذل له علمه لم ينتفع به وام المتعلم فان لم يكن له عقل لم يفهم صحيح هذا فطري قال لم يفهم لكن انتبه الفهم احيانا بعض طلبه العلم قد يبدا العلم عنده شيء من الاغلاق لكن مع الممارسة يكون عنده ماذا العلم هذا يتفتق كالحفظ ولذلك البدايات دائما صعبه تحتاج الى ماذا تحتاج الى ان يعمل بوصايا العلم يعني لا يرجع إلى نفسه لا لا يفتي نفسه بنفسه انما يرجع الى كلام العلم تمر عليه سنه وكثير سن ايضا وهو يحفظ كل يوم ويفهم كل يوم الا والذهن تفتق عنده هذا معمول به ومطرد عند عامه الناس لان الفهم الفهم الفطري هذا والحفظ الفطري هذا قليل في الناس قليل فين في الناس انما اكثر الناس ماذا اما حفظ كسبي يعني لابد ان يكرر ويراجع إلى اخره لا يحفظ مرة واحدة واحده ولا ينسى هذا على درجه الحب يحفظ من مره واحده من قراءه ثم لا ينسى هذا وجود قليل عزيز في الناس يوجد لكنه عزيز لكن ماذا بقي المراتب الاخرى أنه يحفظ وينسى ويراجع إلى اخره هذا طبيعي لا اشكل فيه كذلك الفهم يحتاج الى ماذا الى الممارسه فيتفتق الحفظ بالممارسة ويكون عنده ملكه في بالحفظ ولذلك كل ما تقدم به الزمن في الحفظ لا سيما إذا كان مواظبا لا يترك يوما واحدا لا يحفظ مواظبا حينئذ ينظر يقارن بين الوقت في أول حفظه وبين اخره سيجد انه قد قد خمسة خمسه ابيات يحفظها في ساعتين مثلا فاذا مارس حينئذ قد تاخذ من ساعة قد تاخذ نصف ساعه على حسب المتن قد يكون فيه شيء من الصعوبه في احداث ليلى لكن سييد تفرق بين بين الامران ما سبب الممارسه لو ترك وانشغل عنه شهرا شهرين حينئذ سيتعب ويرجع إلى ما كان اولا وهذه آفه طلب العلم يعني يحفظ ثم ينقطع يحفظ ثم ينقطع وهكذا يبقى سنين عديده وهو يحفظ انقطعه ثم يبقى الحفظ كما هو نفس الذي يشتكي منه اولا لو مارسه وابتدا حفظ كل يوم ولو انشغل ولو كان عنده ما عنده من الشغل يجعل حفظه لا بد منه لا سيما كان في وقت الطلب يستطيع أن يجعل معه حفظا في متن ويجعله بين بعد صلاه الفجر مثلا كل يوم لا يتحرك حتى يحفظ هذه الأبيات سواء كان بيتين بيت لاشكل يخذ بحسبه ولو بيتا واحدا حينئذ يستطيع ان يكون عنده هذه الملكة هذا هذا حسن اذا لم يكن له عقل لم يفهم لكنه قد يفهم يفهم بماذا بالممارسة وإن لم يكن له حرص لم يتعلم هكذا لم يتعلم إذا لم يكن له حرص ورغبة واراده جازمة بان يتعلم لن يتعلم لن لن يتعلم وهذا الحرص لابد ان يكون ماذا هذا يظهر عند المنازعة. عند المنازعه التقابل مع امور الدنيا من اسهل ما يكون يترك الكتاب يعني الآن وقت حفظي اجلس بعد الظهر ما ي من شغل فاذا به ترك ومشى <تصفيق> هذا يدل على ماذا هذا يدل على حرص لا ابدا لا يدل على الحرص هذا يدل على عدم مباله وهذا لن يتعلم هذا النوع لن يتعلم قطعا هذا انتبه لم يكن له حرص لم يتعلم وان لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه وساء حفظه واذا ساء حفظه كان ما يكون بينهما مثل الكتاب على الماء لن يحفظ عنه ولا <تصفيق> يتعلم اذا هذه وصايا انتبه من الاصمعي اه امام في في اللغه ودرج اهل العلم على ذكر هذه الالفاظ هذه لا تمر هكذا هذه يجب ان تقيد تنظر مرة ومرتين وثلاث لا يجعلها كذا لان إذا لم تكون مرسومة امامك يعني تجعل لها مكتوبه وتتفقد نفسك في العمل بها أو لا وقصرت أو لم تقصر ذهبت ما الفائده احنا اذا كنت لا اذا, إذا كنت أريد أن يكون لي منهج إذا لابد أن تكون ثم الفاظ امامي دعنا اقراها ولذلك لو استطاع طالب أن يلخص المهم من هذا الكتاب ويقراه كل يومين كل ثلاث ما المانع اجعله في ورقه ورقتين المهمات التي لابد من ان تكون امورا عمليه حينئذ لابد من تلخيصها ولابد من قراءتها مرة بعده بعد أخرى ما تثبت هذه الاشياء ولذلك قلت لك سابق الجدول إذا كان في الذهن حينئذ لن يعمل به كثيرا ما ما يدخله الانشغال عنه نحو ذلك وكذلك هذه المسائل اذا لم تكن هذه درر هذه. هذه لو رحل اليه انسان لما كان كثيرا من أجل أن يقف على هذه الالفاظ لابد ان يكون عنده ماذا حرص وعقل وحفظ وفراغ كلها بد منها إذا لم يكن ثم شيء من ذلك هين لم يحصل له لم يتحصل له ما, ما اراد مني من العلم علم يستطيع الطالب أن يجعله سهلا إذا عرف كيف يؤخذ وإذا لم يعرف صار صعبا صار من الأمور التي تكون اقرب الى الطلاسم ويظن أنه اذا جمع بين علمين هذا لا يمكن محال هذا من المحالات والغريب ان وجدت بعض بعض من ينتسب العلم يقول هذا من الصعوبات بمكان ان يجمع بين علمين هذا أمر عجيب فلا بد فلابد أن يكون الصاحب فهم العالم يعني فمن الصحيح ويتكلم حيث علم ويسكت حيث حيث سكت يعني حيث طلب منه السكوت ووالد أن يكون الجاهل قال ابن مفلح فاصل في الاداب الشرعيه قال فاصل في الوصيه بالفهم في الفقه والتثبت وعلم ما يختلف فيه قال مروزي قال ابو عبد الله يعجبني امام احمد يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه يعني له فهم في في الفقه لا يعتني فقط بالحديث انما يجمع بين الحديث والفقه وقال عبد الله سمعت ابي يعني امام احمد يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول عليك بالفهم في الفقه مرتين عليك بالفهم في الفقه مرتين يعني تحفظ من الفقه ما تحفظ والاهم هو الفهم والفهم تفهم والفهم يحتاج الى الى ممارسه وملكة قال ابو بكر ابن محمد من يزيد المستملي سألت أحمد عن عبد الرزاق كان له فقه فقال ما اقل الفقه في أصحاب الحديث لماذا لأن لانهم لا يعتنون به لا يعتنون هذه سنه سبحان الله تعالى العلم الحديث البحث فيه من جهة الأسانيد إذا أغرق ولم يعرف كيف يأخذ ما يحتاجه حينئذ فوت عليه علما كثيرا يفوت عليه علما كثير لان الاشتغال بما لا يحتاجه هذا أكثر من الاشتغال بما يحتاجون هذا في علم الاسناد في علم فإذا اشتغل به صباحا ومساء ليكون من اهله ضيع كثيرا من الفقه ومن التفسير ومن سائر العلوم هذه سنه قديمه والى يومنا هذا الذي يتفرغ العلم الحديث عن علم الاسناد هذا لا يعد من اهل العلم لا لا يعد من اهل العلم لانه ضعيفهم في المتن واذا كان ضعيفا في المتن حينئذ لا لا يعتمد هذه الكلام لما محمد واضح ومبين قال ما أقل الفقها في اصحاب الحديث وهؤلاء الذين يصفهم شيخ السلام التيمي رحمه الله فقهاء المحدثين أو فقهاء اهل الحديث لا يجعل الحكم دائما مناطا بي او مناطا بي باهل الحديث فقط ليس كل من اشتغل بالحديث صار ماذا صار عالما قد يكون مفيدا في فنه الذي تخصص فيه ابتداء ولذلك نقول دائما أن تخصص نحن ننكره لكن علم الاسناد يمكن أن يتخصص فيه دون ان يتخصص في ان يقرا في سالف لكن لا يكون عالما لا يكون من اهل العلم وانما يضبط الالفاظ ويضبط الاخري والعلنه والمؤنن الى اخره لكن لا يكون ماذا لا يكون من اهل العلم وهذا عنه الامام احمد بقوله ما أقل الفقهاء في أصحاب الحديث هو قليل في ميل زماننا هذا لأن عنايتهم بالأسانيد أكثر او ممكن يرحل من بلد إلى بلد ويذهب وقت عليه كثير من اجل أن ياخذ اجازه ويرجع ما استفاد شيئا وقال ابراهيم بن وهاني قال لي ابو عبد الله يا ابا اسحاق ترك الناس فهم القرآن ما اشتغلوا به يعني شغلوا عن فهم القرآن بغيره وقال مالك ربما كانت المساله يعني وجدت المساله او نزلت المساله فلعل أسهر فيها عامه ليلي اسهر فيها عامه ليلي وقال صالح سألت أبي صالح ابن امام أحمد سألت أبي عن الرجل يكون في القرية وقد روى الحديث يعني عنده ماذا احاديث روى الحديث يعني أخذ النقله وردت عليه مساله فيها احاديث مختلفة كيف يصنع قال لا يقول فيها شيئا صحيح عنده احاديث روى اخذها بالاسانيد والنقل الاخر وردت عليه مسألة ولا مختلفة ماذا يقول قال لا يقول شيء يعني يسكت لانه جاهل والجاهل يسكت هذا هذا الواجب عليه فلا يتكلم فوجود الحديث عنده باسانيده ونقله وضبطه لا يدل على على العلم فالعلم شيء والحديث شيء آخر كما نقول حفظ القرآن شيء وفهم القرآن شيء آخر هل اذا حفظ القرآن صار عالما لا يمكن له فضل لكن لا يكون عالما لا بد ان يتفقه في القرآن كذلك حفظ الحديث شيء وفقه الحديث شيء آخر فرق بين المحدثين وبين فقهاء المحدثين فرق بين النوعين ولو تأملتك طريقة شيخ السلام تيميه رحمه الله تعالى لا يذكر المحدثين إلا في مقام الاعتقاد وأما في مقام الفقه والفتوى ونحو ذلك والترجيحات لا يذكر الا فقهاء المحدثين قال هنا قال صالح سألت أبي عن الرجل يكون في القريه قد روى الحديث وردت عليه مساله فيها حديث مختلفة كيف يصنع قال لا يقول فيها شيئا قال اسحاق بن ابراهيم قيل لابي عبد الله كيف يكون الرجل يكون الرجل في القضيه فيسال عن الشيء الذي فيه اختلاف قال يفتي بما يوافق الكتاب والسنه وما لم يوافق الكتاب والسنه امسك عنه يعني ما علم افتى فيه وما لم يعلم امسك عنه وسكت قيل له فيخاف عليه قال لا لو أمسك عما يعلم ياثم لا ياثم اذا لن يخاف عليه بل عمل بما عمل بما دل عليه النص ولا تغف ما ليس لك به علم ولمن لم يعلم وعن ابي موسى قال من علمه الله علما فنعلمه الناس واياه أن يقول ما لا علم له به فيصير من المتكلفين فيصير من المتكلفين ويمرق من الدين هكذا قال وقال مهنئ قلت لاحمد في مساله فقال لي قد ترك هذا الناس اليوما ومن يعمل بهذا اليوم قلت له وان ترك الناس هذا فلا يترك معرفه علمه يعرفه الناس حتى لا يموت قال نعم يعني سال عن مسألة لو قع عليها فافتاه الامام احمد رحمه الله تعالى ان الترك أولى لكن ابدى أن العلم بها قد يحتاج اليه في في المستقبل قال نعم حدثني بقيه ابن الوليد قال قال الاوزاع تعلم من الاحاديث ما لا يؤخذ به كما تعلموا ما يؤخذ به يعني كما تتعلم ما يؤخذ به حدث اين فقال أحمد رحمه الله تعالى يقول نعرفها وقال احمد حدثنا سعيد بن جبير من علم اختلاف الناس فقد فقها وعن قتاده قال قال سعيد بن المسيب ما رأيت احدا اسال عما يختلف فيه منك اسال يعني أكثر سؤالا قال قلت انما يسال من يعقل عن ما يختلف فيه يعني يسأل العاقل فاما ما لا يختلف فيه فلم نسأل عنه مجمع عليه لا يحتاج الى بحث لا يحتاج الى الى بحث قال وروى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ماذا وروى احمد عن سعيد بن جبير قال اعلم الناس اعلمهم بالاختلاف اما الاجماعات فعلمه سهل انما الخلاف والاختلاف بين الناس هو الذي يكون مناطا للعلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من رقى وجهه رقى عنه وعن الشعبي مثله اذا هذه كل اوصاف تتعلق بماذا بالعالم الذي أخذ عنه العلم فإن وجده بهذه الصفات فليحمد الله تعالى قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وينبغي للمتعلم ان يحسن الادب مع معلمه ويحمد الله اذ يسر له من يعلمه من جهله ويحييه من موته وينقذه من سنته وينتهز الفرصه كل وقت في الاخذ عنه ويكثر الدعاء له حاضرا وغائبا اذا كلام الصنوف رحمه الله هنا فيما يتعلق بياني المعلم قال وليحذر من التقييد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين مراد الخامل هنا ماذا الذي لا يعرف الذي لا لا يعرف النفوس تتعلق بماذا تعلق بما المشهورين هكذا ابتداء وهذا يدل على ان ثم خللا في النيه لكنه خلل خفي قال وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين قال في العين الخامل الخفي وقول الخامل الخفي يقاله وخامل الذكر أي لا يعرف فقد عد الغزال وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقه من الكبر لماذا لانه تعالى على غني فراء انه اعلى من هذا الخامن قد يكون عالما لكنه غير معروف وجعله عين الحماقه لانه اراد ان ينفع نفسه فاضرها وهذا هو عين الحمق اراد أن ينفع نفسه واضر لماذا لانه قد يكون هذا الشهير المشهور قد يكون مشغولا عنه ولا يعطيه من الوقت إلى اليسير وذاك الخامل غير معروف طلب عنه فيعطيه الكثير اذا أرد ماذا او اراد ان يتعلم فذهب إلى ذاك فاعطاه اليسير ولو بقي مع هذا الخامل لاعطاه الكثير وهذا عين الحماقه عين عين الحماقه لان الحكمه الضاله المؤمن يلتقطه حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها قال يتقلد المننه لمن ساقها اليه فانه يهرب من مخافه الجهل كما يهرب من الاسد كما يهرب من الاسد والهارب من الأسد لا يئنف من دلاله من يدله على الخلاص كالمنكه يعني اذا هرب من من الاسد هنا ينظر في الشهير فيمتثل وغير الشهير فلا يمتثل او مطلقا مطلقا اذا قيل له هذا اسد فر وباشره ولا يضر الى ماذا الى الذي دله كذلك انت مامور أن تفر من, من الجهل كفرارك من الأسد عن إذا كان اهلا هنا حينئذ الحكم أما الشهرة وعدمها فليس الداخل تنفيذ ذلك هذا المراد ليس المراد انه خامل معناه انه يكون ناقص العلم لا وانما المراد انه كامل العلم وكامل الاهليه والديانه لكنه غير غير معروف قال فاذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به اعم بركه المراد به ماذا النفع العام ان هذا المراد به بركه المسلم المسلم المؤمن له بركه كما مر معنا والتحصيل من جهته اتم أو كذلك واذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا الا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر يعني لابد من الجمع بين الامرين وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر يعني يكون ناصحا للطلبه لان لم ليس كل معلم يكون ناصحا هكذا يقولون والله اعلم يعني ممكن لا يعلم الطلاب كيف يصلون الى العلم او لا لان بعض قد يخشى ان الطالب يصير مثله فلا يخبره كيف يضبط العلم وكيف يحفظ وكيف الى اخره ليكون متفردا الله المستعان نيه فاسده قال وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الاتقى الازهد اوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر يعني الانتفاع بالعلم مشافهتا او بكتبه كلما عظم الاخلاص الله اعلم به والله اعلم به يعني هذه الامور غيبيه لكن إذا أدرك الانسان من شخص معين قد يعرف علامات الاخلاص وقد لا يعلم لكن الحكم يكون بما بما ظهر منه وليجتهد على أن يكون الشيخ مما له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع هذا نص عليك كما نص عليه النووي في سبق هذا من القيود المهمه جدا لانه إذا اخذت من متخصص يفسد عليك العلم من حيث لا تشعر حيث لا لا تشعر. ولذلك الطالب لما يأخذ عن متخصص يتخصص من حيث لا يشعر هذا قبل أن يدخل الجامعة وبعدها كذلك حينئذ قد يشعر ماذا بنفسه أنه غير متخصص لكنه بالفعل هو ماذا هو متخصص لانه يتاثر بشيخه يتاثر بمعلمه قال وليجتهد على أن يكون الشيخ مما له على العلوم الشرعية تمام اطلاع وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثره بحث وطول اجتماعا يعني ليتالف العلم مباحثات هذه والنظر والبحث إن وجد هذا كالمذاكره مع طالب العلم إن وجد فهو حسن وان لم يوجد حينئذ الطالب والمعلم له طريقته في البحث وضبط العلم قال لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بالصحبة المشايخ الحذاق يعني لم ياخذ العلم عن عن اهله شفاهاه والذي ياخذ من الكتب هذا لا يؤخذ عنه العلم بالتا لا يؤخذ عنه العلم وجل من ينتسب الى الجامعات اليوم من هذا النوع أخذ العلم عن من ها العلم عن الكتب لانه في الجامعه أخذ مذكره فقط لم ياخذ كتابا <تصفيق> ثم لم يأخذ عن حاذق او لا <تصفيق> قال رحمه الله تعالى ولا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرب بصحبه المشايخ الحذاق قال الشافعي رضي الله تعالى عنه من تفقه من بطون الكتب ضيع الاحكام ولذلك ضاع العلم الآن علم ضائع حقيقه يحتاج الى تجديد وان كان في صورته موجودا في صورته موجود العلم لا شك مشايخ ويعلمون ويدرسون وكتب تطبع وتؤلف الى اخره وتنزيلات وشو ومواقع الى ما شاء الله عز وجل يعني ساعات ترفع بالالوف لكن هذا صورة العلم صورة العلم لا لا العلم هذا الذي هو موجود هو الذي تسمعه دائما وليس ثم شذوذ عن طرائق العلم ولا ولاغين هذا الشافعي يقوم من تفقه من بطون الكتب ضيع على الاحكام يعني هو قد يحصل لا شك انه قد يحفظ ويقر صباح مساء في الفتاوى ويحصل قطعا سيحصل ليس هذا البحث ليس البحث في انه يحصل أو لا يحصل إنما البحث في ماذا انه قد يفهم اشياء على غير وجهها على غير وجهها ولا شك هنا ماذا أنه قد يفسد نفسه ويفسد غيره بالحيث لا يشعو فيضيع الاحكام في خاصة نفسه ويضيع الاحكام كذلك في قال وكان بعضهم يعني بعض العلم يقول من اعظم البلية تمشخ الصحيفه هكذا صحيفه قال هنا الصحفيه وهو اولى والمشهور عندهم الصحفيه بضمتين وان كان هو لحن ان كان هو من اللحن صحفيه هذا نسبه الى ما الصحف صحف جمع صحيفه عين الذي يمارس الصحف يقال فيه ماذا نرد إلى المفرد صحف جمعه صحيفة مفرده صحيفه فعيله حينئذ النسبة اليكم ماذا صحفي كما تقول حنيف هه ماذا تقول حنفي بحذف الياء هذا الصحفي في لسان العرب لكن المسون عند اهل الحديث كثيرا من اللحن الماخذ عليهم ماذا صحفي ولذلك يقراه بعض هنا تمسك الصحفية وظاهر كلام المصنف انه اراد ذلك قال أي الذين تعلموا من الصحف فهذا التفسير يدل على ماذا على انه اراد به الصحوفيه الصحوفيه بضمتين وغلط لكن ما كذا قيل قال في القاموس الصحفي محركة من يخطئ في قراءه الصحيفه صحفي محركة والتصحيف الخطا في الصحيفه وقال الصغاني في مجمع البحرين القول العامه الصحفي بضمتين لحن هذا عام المرض به اهل الحديث ليس الفقهاء لانهم ائمه اعلام والنسبه الى الجمع نسبه الى الواحد لأن الغرض الدلالة على الجنس والواحد يكفي والواحد يكفي ومن اللحن قولهم لا يؤخذ العلم من صحفي بضمتين لا يؤخذ العلم من صحفي بضمتي هذا المنقول في كتبه حينئذ لا تعدله تبقيه ماذا على خطئه تقراه على على صحفي بضمتين والصواب بفتحتين رد إلى صحيفه ثم فعل بها ما ما فعل به حنيفا وقال ابو عبيد ابو عبيد الله القزاز في ديوانه الجامع وقولهم صحف فلان هذا الحرف وفلان كثير التصحيف وهو مصحف إنما اصله قرأه في الصحف ولم يسمعه من العلماء قرأه في الصحف ولم يسمعه من علماء. هذا الضابط ماذا الصحفي يسمع يقرأ من الكتب ولم يسمع من من العلماء حينئذ يفهم على ما يتبادر إلى, إلى ذهنه فهو يغلط فيه ولا يدري يغلط فيه ولا يدري فنسب إلى الصحيفة يعني كما نسب المديني الى المدينه وقد بان بما قاله ان اللغه مساويه للاصلاح في هذا المعنى والله قال ثور بن يزيد لا يفت الناس الصحفيون لا يفتي الناس الصحفيون وقال ابو زرعه لا يفت الناس صحفي ولا يقراهم مصحفي مصحفي يعني الذي يحفظ القران الان يحفظ بنفسه ها من الى صواب كلهم مجود من شاوي <تصفيق> او سيخطئ قطعا سيخطئ الذي يحفظ بنفسه سيخطئ قطعا انت لو ختمت متن الازرميه حفظته بنفسك ستخطئ قطعا اذا هل ستاتي وتقرا على هذا لا تقرا عليه لانه عنده خطا وهو لا يدري انه قد اخطا كذلك الذي يريد أن يتعلم العلم ثم بعد ذلك يتعلم من الصحف لابد أن يخطئ ان يخطئ من حيث لا لا يشه هذا الذي عنه اذا من أعظم البليه تمشخ الصحوفيه أي الذين تعلموا من من الصحف هذا الأدب الأول يتعلق فيه باختياري المعلم انه لابد للطالب إذا اراد شيخا أن ينظر ويتامل ياخذ ممن ثم ينظف هذه المسائل المتعلقه بها او الله عز وجل ثم يقدم بعد ذلك والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين